الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد للقالعة فأما ثمود فأهلكوا صَرَعَكَ كَأَنَّمَا أَعْجَازَ نَخْلًا خَاوِيًا فَهَلْ تَرَى لَهُم بَقِيَّةً وَجَاءَ آخِرُ عَهْلٍ وَمَن قَبْلُهُم وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِخَاطِئَةٍ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ رابية فانفدت دكتا دكتا واحدا في يومئذ وقعت واقعا اشراق كفوق يوم عيد ثمانيا يوم عيد o və اشتركوا في القناة coloured o amar o وإنكم من أحد عن المحاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فح بس miopi kan